فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَت جُلُودُهُمْ بَتَّلْنَاهُمْ جُلُدًا غَيْرَ هَالِيَذُقُ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا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 İn Allah'e kan semiya, baciira. Ya ej'ha amanu, ve atiğ Rasul'e ve amri فَإِذْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِيرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْبِيلٍ